الله كبر الله كبر الله أكبر الله أكبر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 عل على الصلاة هيا علی الفلاح هيا علی الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا الله